والعديات ا ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع ف و س ط ن به جمع إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن له لحب الخير لشديد أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحص لما في الصدور وحص لما في الصدور إن ربه بهم يومئذ ا ل ل خ ب ي